هل تحبون الحليب نعم نحب الحليب ما اطيب الحليب ما أطيب الحليب كل صباح اشرب كوبا من الحليب ما أطيب الحليب ما أطيب الحليب كل صباح كوبا من الحليب ما الحليب ما الحليب كل صباح أشرب كوبا مليا بالغذاء فيه النشاط والهنا، فأقفز وألعب وبالدروس أرغب، فأقفز وألعب وبالدروس أرغب. ما أطيب الحليب، ما أطيب الحليب، كل صباح أشرب كوبا من الحليب. ما أطيب الحليب.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 كل صباح نشرب كوبا مليئا بالغذاء فيه النشاط والهناء فاقفز والعب وبالدروس ارغب فأقفز وألعب وبالدروس أرغب هل تحبون الحليب نعم نحب الحليب ما أطيب الحليب ما اطيب الحليب كل صباح اشرب كوبا من الحليب ما اطيب الحليب ما اطيب الحليب كل صباح اشرب كوبا من الحليب ما اطيب الحليب ما اطيب الحليب كل صباح نشرب كوبا مليئا بالغذاء فيه النشاط والهناء اقفز وألعب وبالدروس ارغب فاقفز والعب وبالدروس ارغب ما أطيب الحليب ما أطيب الحليب كل صباح اشرب كوبا من الحليب ما أطيب الحليب ما أطيب الحليب كل صباح أشرب كوبا من الحليب ما أطيب الحليب ما اطيب الحليب كل صباح نشرب كوبا مليئا بالغذاء فيه النشاط والهناء فاقفز والعب وبالدروس ارقص فاقفز والعب وبالدروس ارقص